اوه ما حدك وسط روحي ما حدك ضميري ونبض قلبي عارف خلي ما حدك وسط روحي ما حدك ضميري اسمك يا نور الهلال حبك يا بعد عمري مصير وغايت احلامي يسرب دم على الفطر وبلسم يشفي اعلامي حبك يا علي عذر وشمعه تنور ايامي وسمك بالجنوب محفوظ حتى فصمت بهامي حليبي حليبي حبيبي تضل شهد حبيبي حبيبي تضل وحدك حبيبي اشتمر سنين يا ابو الحسن يا اشتمر سنين ما وسط روحي ما ضميري ونغض قلب يا عرف قلبي ما حد ذاك وسط روحي ما حدك ضميري ونغض قلب يا عرف قلبي يا نور رغم عذالي رغم اللي يضدونك وعلن يا علي حبك واهدف أنا مجنونك حبيب المرتب الكرر نادي اللي يعادونك محبتك شهقة وفاسي وبد ما عيش من دونك شعاري يظل حبك شعاري ومصيري تظل انت وقراري يا سور الدين يا ابو الحسن يا ابو الحسن يا سور الدين ما حد غير وسط روحي ما حدك ضميري ونغض قلبي على ما حدك وسط روحي ما حدك ضميري ونغض قلبي على يا ابو الحسن يا نور العايه يا نور احب عالفطرة وموتن يا علي عليها تظل الشيعة يا حيدر واليها ومحاميها تظل وحدك يا ابو الحسنين حبها وكل امانيها املها جبال وحدك املها وغزلها بسحر وجهك غزلها بفرح كل حين يا ابو الحسن يا ابو فرح كل حين حد وسط روحي ما حدك ضميري قلبي يا ما حدك وسط روحي ما حدك ضميري ونغض قلبي على يا نور العين ay قد والله الامله تهتف بالسما السابع انت وتضل عراس واول انت مراد انت الوالي يا كرار وانت اله البشر شافع يفوزوا يا بالجنات كل من شخصك ضايع الشفاعه علي رحمه وشفاعه واطاعه يضل دربك اطاعه عازم ماشي يا ابو الحسن يا ابو الحسن بعزم ماشي ما وسط روحي ما ضميري ونبض قلبي عارف حبك وسط روحي ما ضميري ونبض قلبي عرفتك يا علي tol hasni ya ali ya ali عيد الله الكبير اليوم عيدك هذا عنوانه فيه الفرحه والبشره بتتويجك يا مولانا يبقى جمال وعز مي عاد الدنيا فرحانه وبه الشي عم سرورتنا فرح مشعانه حبايب تقل أغلى الحمايب الكواكب تقل أغلى الكواكب يا زين الزين يا بو الحسنين يا بو الحسنين يا زين الزين ما حبتك ما حبتك ضميري ونغض قلبي عرفتك ما حبتك وسط тамири ونبض قلبي عرف خلي ينور العين يا كل حسني يا كل حسني يا نور العين يا نور العين يا كل